الفصل الثالث فتوح العرب حال العالم في زمن محمد كان يتنازع سيادة العالم حين وفاة محمد دولتان عظيمتان إحداهما دولة الروم التي كانت عاصمتها القسطنطينية وكانت صاحبة السلطان على جنوب أوروبا والشرق الأدنى وشمال إفريقيا الممتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلنطي والأخرى دولة الفرس التي كان سلطانها ممتدا إلى مكان بعيد من آسيا وكان شمال أوروبا وغربها فريسة للبرابرة الذين كانت أمورهم فوضى فكانوا يتقاتلون على أسلاب الرومان وغنائمهم وكانت دولة الروم التي نهكتها محارباتها لدولة الفرس والتي كانت تعاني عوامل الانحلال الكثيرة في دور الانحطاط ولم تكن غير هيكل النخر يكفي أقل صدمة لتداعيه وكذلك كانت علائم الانقراض بادية على دولة الفرس التي أوهنتها تلك الحروب أيضا وأثقل الحكم الروماني كاهل مصر وإفريقيا وكانت القسطنطينية تستغل شعوبها من غير أن تحسن سياستهما وكانت الاختلافات الدينية ومظالم الحكام تقوض دعائمهما ولم تكن أوروبا أحسن حالا فكان الحكم في إسبانيا التي ستصبح مقرا لدولة زاهرة تحت الحكم العربي بيد القوط المسيحيين الذين لم يستطيعوا أن يتمدنوا والذين أكلتهم الانقسامات الدينية فاستغاثوا بقيصر الروم فلم يعتم حلفاؤهم أنصار أعداء تجب محاربتهم وفقدت روما الإيطالية نفوذها القديم وأصبح اسم الروماني محتقرا في كل مكان وصار البرابرة يتناوبون السيطرة عليها ولم تكن الفوضى ظاهرة في مكان ظهورها في سوريا التي هي أول قطر استولى عليه العرب وكان هم المدن السورية التي لم تنلها أيدي التخريب في الحروب الرومية الفارسة الدائمة والتي لم تزل على شيء من النظارة مقتصرا على المعاملات التجارية والمجادلات الدينية ولم تبال بما كان يقع خارج أبوابها وكانت تهجر أريافها ولم يكترث أهلوها لشيء من المبادئ القومية وكانوا مستعدين لتلبية نداء أي فاتح يعد بإطعامهم وكان الإرسترقراطيون من سلالة فاتحي سوريا الذين أفسدهم تولدهم والأمم الآسيوية قد انحدروا إلى الحضيض فخسروا قيمتهم ونفوذهم ونحن عندما بحثنا في كتابنا السابق عن مختلف العوامل التي تؤثر في تطور المجتمعات قلنا إن المثل الأعلى هو من أهمها وذكرنا أن عبادة الوطن والمعتقد الديني وحب الاستقلال والمجد والأمة والمدنية وغيرها من المثر العليا هي من الخيالات من الناحية الفلسفية وأن مثل هذه الخيالات هي التي تقود الناس دائما وأن أمر النظم السياسية والاجتماعية التي وقت البشر حتى الآن قد استقام بفضلها وأن عظمة الرومان قامت على عبادة روما على الخصوص وأن روما كانت سيدة العالم حين كان الروماني يضحي بنفسه في سبيل زيادة سلطانها وكانت الأمم الإغريقية الرومانية والآسيوية وقت ظهور محمد قد فقدت مثلها العليا منذ زمان طويل فلم يبقى لحب الوطن وعبادة الآلهة أثر في نفوس أبنائها وكانت الأثرة كل ما في قلوب هؤلاء الأبناء والأثرة إذا كانت دليل قوم عجزوا عن مقاومة قوم آخرين مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل معتقداتهم وقد استطاع محمد أن يبدع مثلا عاليا قويا للشعوب العربية التي لا عهد لها بالمثل العليا وفي ذلك الإبداع تتجلى عظمة محمد على الخصوص وذلك المثل الأعلى الجديد الذي هو من الخيالات لا ريب شأن المثل العليا التي ظهرت قبله ولكنك لا تجد من الحقائق ما هو قوي قوة هذه الخيالات ولم يتردد أتباع النبي في التضحية بأنفسهم في سبيل هذا المثل الأعلى. طامعين في الجنة التي لا يعادلها شيء من متاع هذه الحياة الدنيا ولم يلبث الإسلام أن من على جميع الشعوب التي خضعت لسلطانه مثل ما منت به عظمة روما على الرومان فمنحت تلك الشعوب مصالح مشتركة وآمالا مشتركة موجها بذلك جهودها نحو غرض واحد مع أنها كانت ذات مصالح مختلفة قبل ذلك وإن وحدة المصالح والمعتقدات وإن كانت تؤدي إلى تجانس الأمة لا تعطيها من الوسائل ما تقدر به على الفتح العالمي ولو كانت أركان العالم متداعية كالدولة الإغريقية الرومانية والدولة الفارسية في زمن ظهور محمد فقد كانت تان الدولتان مرهوبتين مع ما كان يبدو من وهنهما فكان لابد للأمة التي تريد محاربتهما من أن تكون ذات صفات حربية عظيمة فضلاً عن معتقداتها التي توجه جهودها إلى غرض واحد ولم يحتج العرب إلى ما يتطلبه مثل هذا العمل الجليل من الشجاعة وحب القتال ما ورثهما العرب أباً عن جد مضافاً ذلك إلى ما نشأ عن إيمان العرب الجديد من حرصهم على الشهادة حباً للجنة التي وعيدوا بها ولكن العرب كانوا يجهلون فن الحرب جهلاً تاماً ولا تقوم الشجاعة مقام هذا الفن وكان اقتتال العرب فيما بينهم من نوع اقتتال البرابرة الذين ينقضون على أعدائهم بلا نظام ولا يحارب كل واحد إلا من أجل نفسه وكان غير هذا أمر الفرس والروم الذين كانت معرفتهم لفن الحرب عظيمة جدا كما ظهر من اشتباكهم الأول بالعرب ولم يلبث العرب أن عالموا من الهزائم التي أصابتهم في سوريا ما كان يعوزهم وأن من قاهرهم كثيرا من شؤون الحرب وأخذوا عمن التحق بهم من الرجال الذين اجتذبهم الإيمان الجديد ما كانوا يجهلون من فنون تعبئة الجيش والنظام وأعتدت الحرب وقد تم استعدادهم في بضع سنين وقد بهت الروم حين حاصر العرب دمشق ورأوهم مجهزين بمثل ما كان عندهم من الآلات الحربية الكاملة الجيدة طبيعة فتوح العرب لم تقل براعة الخلفاء الأولين السياسية عن براعتهم الحربية التي اكتسبوها على عجل وذلك أنهم اتصلوا منذ الوقائع الأولى بسكان البلاد المجاورة الأصليين الذين كان يبغي عليهم قاهرهم منذ قرون كثيرة والذين كانوا مستعدين لأن يستقبلوا بترحاب وحبور أي فاتح يخفف وطأة الحياة عنهم وكانت الطريق التي يجب على الخلفاء أن يسلكوها واضحة فعرفوا كيف يحجمون عن حمل أحد بالقوة على ترك دينه وعرفوا كيف يبتعدون عن إعمال السيف في من لم يسلم وأعلنوا في كل مكان إن أنهم يحترمون عقائد الشعوب وعرفها وعاداتها مكتفين بأخذهم في مقابل حمايتها جزية زاهدة تقل عما كانت تدفعه إلى سادتها السابقين من الضرائب وكان العرب قبل أن يسعوا إلى فتح بلد يرسلون رسلا حاملين إليه شروطا للوفاق وتكاد هذه الشروط تكون مماثلة للشروط التي عرضها عمرو بن العاص على أهل غزة حين حصاره لها في السنة السابعة عشرة من الهجرة وللشروط التي عرضت على المصريين وأهل فارس وتلك الشروط التي عرضها عمرو بن العاص هي كما رواه المؤرخ العربي المكين ما يأتي أمرنا صاحبنا أن نقاتلكم إلى أن تكونوا في ديننا فتكونوا إخوتنا ويلزمكم ما يلزمنا فلا نتعرض إليكم فإن أبيتم أعطيتم الجزية في كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم ونقاتل عنكم من ناوأكم إن تعرض إليكم في وجه من الوجوه ويكون لكم عهد علينا فإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا السيف فنقاتلكم حتى تفيئوا إلى أمر الله ويثبت لنا سلوك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مدينة القدس مقدار الرفق العظيم الذي كان يعامل به العرب الفاتحون الأمم المغلوبة والذي ناقضه مقترفه الصليبيون في القدس بعد بضعة قرون مناقضة تامة فلم يرد عمر أن يدخل مدينة القدس معه غير عدد قليل من أصحابه وطلب من الباطريك صفرنيوس أن يرافقه في زيارته لجميع الأماكن المقدسة وأعطى الأهلين الأمان وقطع لهم عهدا باحترام كنائسهم وأموالهم وبتحريم العبادة على المسلمين في بيعهم ولم يكن سلوك عمرو بن العاص بمصر أقل رفقا من ذلك فقد عرض على المصريين حرية دينية تام وعدلا مطلقا واحتراما للأموال وجزية سنوية ثابتة لا تزيد على 15 فرنكا عن كل رأس بدلا من ضرائب قياصرة الروم الباهظة فرضي المصريون طائعين شاكرين بهذه الشروط دافعين للجزية سلفا وقد بالغ العرب في الوقوف عند حد هذه الشروط والتقيد بها فأحبهم المصريون الذين ذاقوا الأمرين من ظلم عمال قيصرة القسطنطينية النصارى وأقبلوا على اعتناق دين العرب ولغتهم أيما إقبال ونتائج مثل هذه لا تنال بالقوة كما قلت غير مرة ولم يظفر بمثلها من ملك مصر من الفاتحين قبل العرب وللفتوح العربية طابع خاص لا تجد مثله لدى الفاتحين الذين جاءوا بعد العرب وبيان ذلك أن البرابرة الذين استولوا على العالم الروماني والترك وغيرهم وإن استطاعوا أن يقيموا دولا عظيمة لم يؤسسوا حضارة وكانت غاية جهودهم أن يستفيدوا بمشقة من حضارة الأمم التي قهروها وعكس ذلك أمر العرب الذين أنشأوا بسرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي ظهرت قبلها والذين تمكنوا من اجتذاب أمم كثيرة إلى دينهم ولغتهم فضلاً عن حضارتهم الجديدة واتصلت بالعرب أمم قديمة كشعوب مصر والهنود واعتنقت معتقدات العرب وعاداتهم وطبائعهم وفن عمارتهم واستولت بعد ذلك الدور أمم كثيرة على الأقطار التي فتحها العرب فظل نفوذ العرب فيها ثابتاً ويلوح لنا رسوخ هذا النفوذ إلى الأبد في جميع البقاع الآسيوية والإفريقية التي دخلوها والتي تمتد من مراكش إلى الهند والإسبان وحدهم هم الذين استطاعوا أن يتخلصوا من الحضارة العربية ولكنهم لم يصنعوا هذا إلا ليقعوا في الانحطاط العضال كما يأتي بيانه خلفاء محمد الأولون لم يكن عمل محمد حين وفاته في سنة 632 في غير دور التكوين وكانت ضروب الأخطار تنظر بزواله إلى الأبد وكانت وحدة بلاد العرب السياسية التي تمت على يده نتيجة الوحدة الدينية التي أنشأها وكان من الممكن أن تنقضي هذه الوحدة الدينية بانقضاء وجودها. أجل استطاع العرب أن يدين لرسول من الله ولكن لم يدل شيء على وجوب نصب خليفة بعده وهنالك قبائل كثيرة ضحت بحريتها ونزعت ما فيها من حقد على أي سلطان إجابة لدعوة رسول الله لم ترى أن تخضع لحكم خلفاء لم يحدث عنهم حتى يدعوا ممارسة مثل سلطانه وكانت هناك أخطار أخرى أعظم من تلك تهدد بخنق عمل محمد في مهده فقد ظهر متهوسون كثيرون هزمهم ما نال محمد من التوفيق ورأوا أن يدعوا النبوة أيضا فاستطاع أحدهم أن يجعل سكان نصف اليمن من أتباعه ولولا قتل بعض المؤمنين إياه لخسر الإسلام أحسن ولاياته واقتصر متهوس آخر على إضافة بعض الصور إلى القرآن وبلغ من النفوذ لزمن معين ما يقرب من نفوذ الخلفاء الأولين إذن كانت أمام دين محمد عوائق كثيرة اقتحمت بفضل عبقرية أصحابه الذين اختاروا خلفاء لم يفكروا في غير تنفيذ شريعة القرآن واحترامها ولم يطيعهم العرب في الظاهر بل أطاعوا شريعة ذات مصدر إلهي لم يجادلوا فيه وكان الخلفاء الأولون وهم أبو بكر 602 ميلادية إلى 534 ميلادية وعمر 634 ميلادية إلى 644 ميلادية وعثمان 644 ميلادية إلى 655 ميلادية وعلي 655 ميلادية إلى 660 ميلادية من صحابة محمد وقد اقتدى هؤلاء الخلفاء بمحمد في زهده وبسيط عاداته فلم يترك أبو بكر حين وفاته غير ثوبه الذي كان يلبسه وبعيره الذي كان يركبه ومولاه الذي كان يخدمه ولم يأخذ من بيت المال في حياته سوى خمسة دراهم مياومة ليعيش بها وكان عمر يلبس ثوبا مرقعا وينام على درج المسجد بين المساكين مع اقتسامه هو وجنوده مغانم كثيرة ولم ينتقل العرب من النظام الديمقراطي إلى النظام الملكي إلا بالتدريج وكانت المساواة تامة في عهد الخلفاء الأولين وكانت الشريعة للجميع على السواء فمثل علي بين يدي القاضي لمقاضات من اعتقد أنه سارق سلاحه وأتى ملك غسان وقومه الذين اعتنقوا الإسلام مكة للاجتماع بعمر ولطم عربيا وطئ إزاره واشتكى العربي إلى عمر ورأى عمر العمل بما تأمر به الشريعة من إقامة الحد فقال الملك كيف ذلك يا أمير المؤمنين وأنا ملك وهو سوق فقال عمر إن الإسلام جمعكما وسوى بين الملك والسوقة في الحد ولم يدم ذلك العدل زمنا طويلا فقد صار الخلفاء ملوكا مستبدين وإنما بقي العرب متساوين أمام القرآن حتى الزمن الحاضر وأبو بكر هو خليفة النبي الأول وكان محمد قد أمر ذات مرة أن يقوم مقامه في الصلاة فكان هذا عاملا في انتخابه خليفة وصار الانتخاب عامل شقاق وأخذ هذا الشقاق يحدث عند نصب الخلفاء وروى مؤرخو العرب أن أول خطبة لأبي بكر بعد مبايعته بالخلافة كانت ما يأتي أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله أطيعون ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم وكان أبو بكر مضطرا إلى مقاومة الطامعين في الخلافة وإلى محاربة القبائل التي امتنعت عن أداء ما فرض القرآن من الزكاة ولم يلبث أبو بكر أن رأى أن أحسن وسيلة لمعالجة انقسام العرب هي أن يوجه العرب إلى البلاد الأخرى كيما يمارسون عاداتهم في الحرب والقتال وصار الخلفاء الذين أتوا بعده على هذه السياسة الرشيدة التي انتشر بها الإسلام وأخذ العرب يتقاتلون بعد أن خل العالم من بلد يفتحونه وحلت ساعة تفروق كلمتهم ودخلوا دور الانحطاط وقوضوا كيانهم بسلاحهم اكثر ما قوض بسلاح الامم التي خضعت لسلطانهم وبدأت الفتوحات الكبيرة في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فقط اجل ان العرب نالوا عدة انتصارات في سوريا في خلافة ابي بكر ولكن مهارتهم الحربية كانت ضعيفة مع شجاعتهم العظيمة كما قلنا فكان يتخيل تلك الانتصارات نوازل إلى أن حذقوا صنع سلاح كأعدائهم وكان عمر بن الخطاب قائدا بارعا وسياسيا ماهرا وكان عنوان العدل والإنصاف وقد روى مؤرخو العرب أنه على المنبر بالمدينة حينما أفضت إليه الخلافة وقال يا أيها الناس والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق له ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه والحق أن الدولة العربية العظمى بدأت في خلافة عمر بن الخطاب وأما القيصر هرقل الذي أكره على مغادرة سوريا والالتجاء إلى عاصمته القسطنطينية فقد أدرك أن العالم سيكون له سادة جدد خلاصة تاريخ العرب نلخص فيما يأتي تاريخ وقائع العرب الحربية المهمة في القرون الثمانية التي دامت فيها حضارتهم القرن الأول من الهجرة كانت فتوحات خلفاء محمد الأولى في بلاد العراق الخاضعة لدولة الفرس وفي بلاد سوريا الخاضعة لقيصر القسطنطينية هرقل وكان بدء فتح هذين القطرين في زمن الخليفة الأول الذي لم يلبث أن توفي فواصله عمر الذي دخل القدس بنفسه فخسر الروم في سبع سنين بلاد سوريا التي ظلوا حاكمين لها سبعمائة سنة ودوخ جنود عمر بلاد العراق وفارس من فورهم اي كفى لثلهم عرش بني ساسان وهدمهم الدولة الفارسية العريقة في القدم حروب شهرين ونالت كتائب عمر التي كان يقودها المجاهد الشاعر عمرو بن العاص في الغرب انتصارات سريعة واستولت على بلاد مصر والنوبة وكانت الدولة العربية التي ولدت منذ عشرين سنة على جانب كبير من الاتساع حين وفاة عمر في سنة 644 للميلاد وداوم الخليفة الثالث عثمان الذي بلغ الثمانين من عمره على الفتوح وتم قواده فتح بلاد فارس ووصلت جيوشه إلى بلاد القفقاس وأخذت ترتاد الهند وكان الخليفة الرابع علي وهو صهر النبي سنة 655 ميلادية هدفا للدسائس التي كادت الدولة العربية تنهار بسببها وقتل علي بعد خلافة دامت خمس سنين فختم بوفاته دور الخلفاء الأولين الذين كانوا من أصحاب محمد السابقين المعدودين آباء الإسلام وفتح دور خلفاء بن أمية بمعاوية سنة ستمائة وستين ميلادية ونقل هؤلاء مقر الخلافة إلى دمشق وصاروا يسيرون على نمط ملوك آسيا وأرسل الخليفة الجديد كتائب إلى شمال إفريقيا الذي جعل منه حكومة منفصلة ولم يعق زحفها غير المحيط الأطلنطي وجاب البحر المتوسط أسطول مؤلف من ألف ومئتي قطعة فاستولى على جزره وأغار على سقلية وحسرت القسطنطينية سبع سنين على غير جدوى وعبر نهر جيحون ورفع قواد الخليفة رايته حتى سمرقند ومات معاوية سنة 680 ميلادية بعد حكم دام عشرين سنة وثابر بن أمية على الفتح وبلغت جيوشهم حدود الصين من الشرق والمحيط الأطلنطية من الغرب وجاوز العرب مضيق الجبل طارق في سنة 712 ميلادية ودخلوا إسبانيا ووفقوا لنزعها من مملكة القوط النصرانية وقاموا فيها مملكة خضعت لسلطان العرب نحو ثمانية قرون ولم ينقض القرن الأول من الهجرة حتى كانت راية النبي تخفق من الهند إلى المحيط الأطلنطي ومن القفقاس إلى الخليج الفارسي وغدت إسبانيا التي هي احدى الممالك النصرانية الكبرى في أوروبا خاضعة لشريعة محمد القرن الثاني من الهجرة اتسع نطاق الفتوح العربية قليلا في القرن الثاني من الهجرة واصبح هم العرب مصروفا الى تنظيم دولتهم العظمى على الخصوص وتوغلت جيوشهم في بلاد الغول حتى الليوار حيث دحرها شارل مارتل واستقروا بجنوب فرنسا الى ان طردهم شارلمان منها نهائيا ونقل في القرن الثاني من الهجرة مقر الخلافة من دمشق الى بغداد التي انشأها المنصور في سنة 762 ميلادية بعد ان تمت الخلافة فيه لبني العباس عم النبي الذين هدموا دولة الامويين في سنة 752 ميلادية وقتلوهم خلا طريد منهم استطاع ان يفر اتفاقا وأن يقيم دولة مستقلة في إسبانيا سنة 756 ميلادية واتسعت رقعة الدولة العربية منذ أوائل القرن الثاني من الهجرة وبلغت من الحدود ما لم تقدر على مجاوزته باسطة حكمها من جبال البرنات وجبال طارق إلى الهند ومن شواطئ البحر المتوسط إلى رمال الصحراء وصار معظم آسيا خاضعا لسلطان الخلفاء الممتد من جزيرة العرب إلى تركستان ومن وادي كشمير إلى جبال طروس وعبدت بلاد فارس وصار ملوك كابول وجميع أمراء وادي السند يعطون الجزية وأضح العرب في أوروبا مالكين لإسبانيا ولجزر البحر المتوسط وأضحوا في إفريقيا مالكين لشمالها ولمصر وانتهى دور الفتوح وبدأ دور التنظيم وحول الفاتحون نشاطهم إلى ميدان الحضارة وكان عهد بن العباس الأولين عهد ازدهار لحضارة العرب في الشرق وكان عهدا اقتبس العرب فيه ثقافة اليونان فلم يعتموا أن أبدعوا حضارة صاطعة ازدهرت فيها الآداب والعلوم والفنون ونهضت الفنون والعلوم والصناعة والتجارة بسرعة في زمن هارون الرشيد من سبعمائة وستة وثمانين ميلادية إلى ثمانمائة وتسع ميلادية على الخصوص وصار الشعراء والعلماء وأرباب الفن يشيدون بذكر بطل ألف ليلة وليلة في أقاص العالم وعطته القسطنطينية جزية وأرسل إليه إمبراطور الغرب شارلمان وفدا ولم يقل عصر المأمون عن عصر سلفه الرشيد نظارة ولم تكن الروابط بين الأمم التي اجتمعت تحت راية الدولة العربية العظمى متينة ولم تلبث هذه الروابط أن انحلت ولم تلبث هذه الأمم أن أخذت تستقل تباعا مع دوام الحضارة على سيرها زمنا طويلا وسيكون القرن الثالث من الهجرة شاهدا على هذا الانقسام الذي أخذ يبدو منذ أواخر القرن الثاني القرن الثالث من الهجرة كان قيام خلافة قرطبة في الغرب قبل ذلك نذيرا انقسام دولة العرب فظهرت في بلاد فارس والهند بشرق بغداد إمارات كثيرة ولم تنشب هذه العاصمة أن أحاط بها أمراء مستقلون ويشتري ابن طولون استقلاله السياسي بمصر ويقيم فيها مملكة ويلقي حبل إفريقيا على غاربها ويملك إسبانيا خلفاء مستقلون استقلالا تاما القرن الرابع من الهجرة استمرت الدولة العربية على الانقسام في القرن الرابع من الهجرة وقامت دول مستقلة في كثير من ولاياتها وخسرت بغداد مال العواصم من المزايا وصارت القاهرة قاعدة الإسلام الحقيقية وأصبحت إسبانيا أنظر مقر للحضارة العربية مع دوام عاصمة الخلفاء القديمة على إلقاء أشاعتها الصاطعة ويقصد طالبول علم من جميع أقطار الأرض ومنها أوروبا النصرانية جامعات العرب الكبيرة في طليطلة وغرناطة وقرطبة القرن الخامس من الهجرة شهد القرن الخامس من الهجرة أمرين مهمين وهما الحروب الصليبية وظهور الأتراك السلجوقيين في العالم العربي وكان قد جاء بهؤلاء السلجوقيين البرابرة من التركستان كأسرع حرب في بادئ الأمر ثم تألف منهم حرس الخلفاء ببغداد فابتلعوا السلطة الحقيقية شيئا فشيئا غير تاركين للخلفاء من السلطة سوى المظاهر وجعل السلجوقيون مقرهم أمام القسطنطينية بعد أن ملكوا جميع الولايات المجاورة لبغداد واستولوا على سوريا وأحلوا تعصبهم محل تسامح العرب ونهوا النصارى عن القيام بشعائر دينهم وجاروا على حجيجهم فاضطربت أوروبا وثارت بعد أن كانت تخشى تقدم المسلمين منذ زمن طويل ونشأ عن مواعظ بطرس الراهب ودعوة البابا أوربان الثاني أن جرد الأوروبيين حملتهم الصليبية الأولى في سنة ألف وخمس وتسعين ميلادية وانقضوا على فلسطين واستولوا عليها وأنشأ جودفروال بويوني مملكة القدس النصرانية الهزيلة ومما حدث في القرن الخامس من الهجرة أن طرد العرب من سقلية وأن حالف نصارى إسبانيا بعض التوفيق فاستولى الأذفونش القشتالي على طليطلة فكان هذا بداءة الفتح الذي لم يتم إلا بعد جهود أربعة قرون القرن السادس من الهجرة أدى انتصار النصارى الأول في الشرق إلى زيادة الحماسة في أوروبا، فجردت أوروبا حملة صليبية ثانية على الإسلام في سنة 1147 ومئة ميلادية. فكانت نتيجة هذه الحملة وبالا على الصليبيين كأية حملة جردتها أوروبا بعد على العالم الإسلامي. فقد استولى سلطان مصر الشهير صلاح الدين الأيوبي على بلاد فلسطين وطرد منها النصارى وبقي سيد المدينة المقدسة. على الرغم من الحملة الصليبية الثالثة التي جردتها أوروبا في سنة 1189 ميلادية بقيادة فريدريك بارباروس باروس وفليم أوغاست وقلب الأسد ريكاردرس القرن السابع من الهجرة جرد الأوروبيون على الإسلام عدة حملات صليبية كان نصيبها الحبوط الذريع واكتسح الصليبيون في حملتهم الرابعة التي جردوها في سنة 1202 ميلادية مدينة القسطنطينية المسيحية بدلا من مقاتلة المسلمين وأقاموا فيها دولة لاتينية شرقية لم يكتب لها البقاء أكثر مما كتب لدولة القدس ولم تكن الحملات الصليبية الأربع الأخيرة اوفر حظا مما تقدمها وأسر الملك سان لويس في الحملة السابعة وافتدى نفسه بفدية عظيمة ومات هذا الملك في الحملة الثامنة بالطعون حين اقترب من أسوار تونس طامعاً في تنصير أميرها. وكانت هذه الحملة الثامنة آخر الحملات الصليبية وأدرك العالم النصراني بها أنه لا يزال عاجزاً عن قهر المسلمين وعدل عن فتح فلسطين وظلت الراية الإسلامية تخفق فوقها حتى الآن. وبينما كان العرب يدفعون نصارى الغرب في أثناء الحروب الصليبية ويخرجون منها ظافرين ظهر في الشرق الأوسط عدو مخيف فقد قذفت نجود التتر تيار المغول الذي انقض على آسيا بقيادة جنكيز خان واكتسح بلاد الصين وفارس والهند ثم استولى المغول على بغداد في سنة 1258 ميلادية وقضوا على العباسيين الذين كان لهم السلطان منذ خمسمائة سنة وعلى ما بين الترك والمغول من شبه في الهمجية كان المغول أكثر استعدادا للثقافة فالمغول وإن لم يكونوا أهلا لإبداع حضارة جديدة كما أبدع العرب استطاعوا أن ينتفعوا بحضارة العرب الذين وإن زال ملكهم في الشرق ظلت حضارتهم تهيمن عليه وانحصر سلطان العرب في مصر وإسبانيا بعد أن تكمش أمام أولئك الفاتحين القرن الثامن من الهجرة كان القرن الثامن من الهجرة حافلا باقتتال الترك والمغول على ميراث العرب في الشرق وقد دقت ساعة حطاط هؤلاء الآخرين القرن التاسع من الهجرة قضي على دولة العرب وحضارتها في إسبانيا التي ملكوها نحو ثمانمائة سنة وذلك أن فريدياند استولى على عاصمة العرب الأخيرة غرناطة في سنة ألف وأربعمائة واثنين وتسعين ميلادية وأنه أخذ يمعن في قتلهم وتشريدهم جماعات جماعات وأن خلفائه صاروا على سنته وأنه قتل من العرب وشرد ثلاثة ملايين نفس فخبت إلى الأبد شعلة حضارة العرب التي كانت تنير أوروبا منذ ثمانية قرون وكانت خاتمة دولة العرب في القرن التاسع من الهجرة ولم يبقى للعرب في الشرق من الشأن الكبير في غير دينهم ولغتهم وحضارتهم وحاولت الأمم التي قهرت العرب أن تسير على نحو العرب كما صنع البرابرة الذين قهروا الرومان فأحلت الهلال باسم القرآن محل الصليب في القسطنطينية التي كانت عاصمة الروم فارتعدت فرائص العالم النصراني فرقا من ذلك ولكن الترك وإن كانوا أهل حرب وقتال لم يكونوا أهلا ليصعدوا في سلم الحضارة ولم يقدروا على الانتفاع بتراث العرب المغلوبين الثقافي فضلا عن إنمائه ويقول العرب لا ينبت العشب على أرض يطأها الترك والحق أنه لم ينبت فسترى في فصل آخر دركة الانحطاط التي هبطت إليها دولة العرب القديمة بسرعة بين أيدي سادتها الجدد